قائد يزور صغار مواطنيه مرض الفتى الأنصاري يجابر بن عبد الله بعد أن أغناه الله مرض حتى أشرف على الموت فعلم القائد صلى الله عليه وسلم فأخذ وزيره الأول أبا بكر معه وسارا على أقدامهما إلى حي بني سلمة حيث بيت جابر، استأذن صلى الله عليه وسلم، فخفف استئذانه حزن اليتيمات التسع على أخيهن، أما جابر فلم يرد على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد كان في غيبوبة وفقدان وعي فطلب صلى الله عليه وسلم ماء فتوضأ منه ثم رش على جابر فأفاق ما سر هذا البيت ومعجزاته هل هي رحمة الشيخ الشهيد وابنه بالفتيات؟ أفاق جابر وفتح عينيه فإذا أرأف الناس وأحنهم بجواره ينسيه آلامه فهان ماله في حب الله ورسوله فقال يا رسول الله لا يرثني إلا كلاله والكلالة هو من لا والد له ولا ولد فكيف الميراث يا رسول الله إنما لي أخوات ما تأمرني أن أصنع في مالي سكت صلى الله عليه وسلم فلم يجبه حتى نزل قوله تعالى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 وانصرف صلى الله عليه وسلم إلى شؤون دولته ومواطنيه مهما كانت ديانتهم فقد سمع يوما بمرض فتى يهودي فقير فانطلق إلى بيته يعوده ولما أذن له دخل فقعد عند رأسه وإذا بالغلام على وشك الموت، فلم يتخل عنه، بل إنه رجاه فقال أسلم، شعر الفتى بالرحمة تغمره، لكن هيبة والده جعلته ينظر إليه، فإذا بالوالد يقول أطع أبا القاسم، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ترى ما الذي سيستفيده صلى الله عليه وسلم من شاب سيموت إنه لن يخدمه لن ينشر دينه أو يدافع عن وطنه هو سيموت فقط هذه حسابات النفعيين لانتهازيين أما محمد صلى الله عليه وسلم فرحمة للعالمين ينفق حياته إنقاذا للناس ولذا قال بعد خروجه الحمد لله الذي أنقذه من النار بل كان يسن لأمته إنارة المستقبل فيقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها رغم أن فسيلة النخل تستهلك سنوات لتثمر فإن تخلفت أمته فلأنها انشغلت عن المستقبل بشهواتها بالتغني بماضي لم تصنعه ظل هذا القائد الرحيم مأخوذا بإنقاذ الناس لكن الحياة لم تصفله ظل يفجع بأحبته وهم يرحلون ها هو الحزن من جديد في أحد البيوت حيث ينحني صلى الله عليه وسلم على أحد أحبته ويبكي.